مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن ان الله اعد للمحسنات فان الله اعد للمحسنات منكم اجرا عظيما يا نساء ان من ياتي منكم بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب بعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقُل تَمْنُك لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا لَنُؤْتِهَا أَجْرًا مَرَّةً لَنُؤْتِهَا أَجْرًا مَرَّتينِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ الْنَّبِي لَسْتُنَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ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 ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكروا ما يتلا في بيوتكم من آيات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات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 سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا ذَٰءَ أَحَدٍ الرجالكم ولاكِ الرسول الله ولاكِ الرسول الله وخاتم النبّين وكان الله بكل شيء علِيمًا يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا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 يازايها النبي إن أحلالنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك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 وَأَعْلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْمِنُ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَا بِتَغَيَّتْ مِنْ مَن عَزَمْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلك أدناذ أن تقرء عيونه ولا يحزن ويرضين ويرضين بما ذايتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.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 إن تبدوا شيئا أو تخوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في أبناءهن ولا غابناءهن ولا أبناءهن ولا غائخالهن ولا, ولا أبناء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 اطَعنا سادتنا وكبرا انا فاضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين آمَنُوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئ الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها يا أئمة الذين آمنوا تتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ أي أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعدل بالله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم.